ولقد جيثمونا فرادى كما خلقناكم أ و على معصيه

كما خلقناكم أ و ل م ر ة وتركتم ما حولناكم

وما نري معكم

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما قلتم ت ز ع و ن

ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أ و على مر

كما خلقناكم أ و ل م ر ة وتركتم ما خوعناكم وراء

وما ب ر م ع لكم شفعاءكم الذين زعمتم

لقد تقطع بينكم و ظ ل عنكم ما كنتم ت ذ ك ر و ن

إ ِ ن َّ الله ََّ فالق َِ الحب َِّْ والنوى َ يخرج ُُِْ الحي ََّْ من َِ الميت َِْ ومخرج َُُِْ الميت َِْ من َِ الحي َِّْ

ذلك

موسوعه ا ل ن ا ل ق ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ر

وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر

قد فصلنا ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون

وهو الذي أ ن ش أ ك م من نفس و ا ح د ة فمستقر

قل يطلب المنى الان

فاخرجنا من ق ض ل رجل يخرجن حبذا متراقبا

One day.

فاخرجنا منه خبرا مخرجا وحفظا ر منه ترى

わか <One> <One down. S 1>

どうも

我かえ

何や

¡WATCA!

Thank、uh... you.

ولو ن ا ء

Voilà. <m 'en>

やばい

و َ أ َ ق ش ع ُ بالله ج ََ د ز ا

私

Could you remember?

ونقدم أ افئده و أ ب ص ا ر ه م كما